في المدنة. في المدنة. في المدنة. لا في دي مال في دي في لا لا لا لا لا لا في لا لا لا في لا لا لا لا في في لا الذي لا يقرى على أن يلتزم بالشرع في معاملته لا يتعارف لما يقدرش يقيم بيت لا يتزوج لما يقدرش يبيع بالحلال لا يبيع نعم الله والسلام وعلا وعلى صليف لله وعلى أله وعلى أصحابه أجمعين تزلت قراتنا حول في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى الموصوم بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلامي إلمني نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى مصفظه على جميع الأمور ذكرى المنجة مما يستعاني مصفظه عليه وهو جنال في تفليل وهو أكبر الطعام يديه على نفسه ومشطاته في نفسه ولكونه مؤذين في الطبق على الحياة التي إنما يؤثر الماضيون في هذه الأخلاف الدنيا لنصول الحياة بأول فكل ما يتصرفون به سيكون سائل الناس ويذكر في وجه الله ومن المعروف يعني افعل شيء حياه الانسان سالقا اضاحي شيء لكن بحياته صعب فلما كان الجهاد يفضي الى هذا كان تحمله من اعظم المشاق ولولا ان الله سبحانه وتعالى رغب فيه ترغيبا عظيما والنبي صلى صل الله عليه وسلم رغب شيء طريبا عظيما لما فاقته النفوس لكن الله تبارك وتعالى رغب طريبا عظيما وجاءت السنة لتبين أن فقط هي المسألة لحظة تجبح فيها وتقتل فيها لكنك تنتقل إلى أكرم حياة ولا تحتببن الذين تقوتن في سبيلها أمواتك يبقى أنت لا تهاد الموت في سبيلها لأن أنت خيات من, من فواتي الحياه وفواتي المصالح ستجد حياة العبد الله من لحياه البشر من احياء الحياه الله سبحانه وتعالى تمام هاجد امل ممكن يمثله بيه وممكن يعمله ويعمله فيه او انت ملوش دعوه هي المساله بس طالع في روحه ويفعلوا بك ما تعالي روحك لا مجال اخر واما الجسد فليفعلوا فيه ما يقال يبقى المساله كلها زي ما زي ما الواحد مثل النهارده يجي يأخذ الشغل الشغل ده هو اللي ماله غرفة الإبرة لكن باستريح وبيسكن القلب يبقى نتيجة المصلحة اللي تتلطب عليها أنا أما بروس إلى الراحة بيتحمل إيه غرفة الإبرة لو لا هذا ما تتحمل كفر ولهذا قرر كفرما ويراغب وذلك قال لي القاتل بالله فأقتل ثم أوحي ثم أوحي ثم أوحي ثم أوحي وذكر المجلس سلمة وقال جاء الحديث في الصحيح عن عبد الله بن حرام والجابر لما قتل وكذا ويستشهد هذا أن يبلغ الصحابة بما وجدت تلسى عظيمة يلا تعال حياة لا يعلم وأصفر ما فيها من العلم إلا الله سبحانه وتعالى فبلغ الله عز وجل الامه وانا ما لدينا قدر في سبيل الله بل احيان ان ربهم يرزقون فريحين بما ذاقوا من ويستبشرون بان لما من حافظ المصطفين الا خوف ان وليحزنون الليله بقى جه التراويح ده ايه قلت لهم بقى من الله على جزء ولا على موجب يبقى الله ايه يا راجل لا تبخل علينا بهذه الآية استبشرونها بيعمة النظر وفضلوا أن الله أدوى عزونا مش اللي لجاية زي اللي لجاية برضه عن المحصنات حرمت عليك امهاتكم وبعدين اللي والمحصنات من النساء ما لهم المحصنات حرام ولا حلال ولا ايه بالضبط فهذا الجهاد من أعظم يكون من ضروة صنام الإسلام ذروه صنام الإسلام هذا الجهاد الذي دفع الله سبحانه وتعالى به شرور الكافرين ونصر الله عز وجل به الدين هذا الجهاد الذي هو أعلم يكون وليه ذا قال تعالى كتب عليكم المختال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشربوا لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشربوا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا الجهاد الذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بقي حياته صلى الله عليه وسلم مجاهداً في مكة كان مجهدا بالحجه والبيان ثم لما انتقل المدينة القوية شوكه المسلمين انتقل مع الحجه والبيان إلى الجهاد السيف والسناء حتى كان يتقى به صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما يمدعي النبي لأم فحضر أو كذا أن يضعها وهو الذي نزل عليه جبريل عليه السلام فقال وضعت السلاح أما نحن بنا في الجهاد يحصل بمنافع كبيرة جدا من دفع الكافرين ومن تمكين الدين على وجه الأرض والجهاد عندنا ليس من أجل أرض ولا من أجل كذا وليس هو دفع فقط وإنما الجهاد عندنا جردف وجهاد والجهاد طلب نطلب الأعداء في دولهم لا لنكفف أرضا نستحوذ على طروات وإنما نفتح القلوب ونعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى فقاتلوهم حتى هذا الغاية عندنا لا تكون فتناتهم ويكون الدين وصلوا لله قاتل الذين لا يقولون لله ولا من اليوم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدوننا للحقي من الذين أعطوا حتى يعطوا جزيات عن وهم صائرون هذا هو الغاية عندنا ليس الجهاد مقابل الأرض أو القتال المقابل الأرض ونحن معارفنا مع أهل الأرض معارف إيه أرض والأرض مقابل السلام وذنتيه المسألة زي ما بيقول الأستاذ عمر خالد سأقول لك إحنا المثالة اللي هو ضمن وعادي دين يعني لا يوجد مشاكل لكن المثالة كلها أن هما اقتصبوا أرض أخواننا المسلمين مسكنيين ولازم يعني أننا نقف يعني وإحنا هما اقتصبوا وهذا الكلام هو نفسه قاله قرضاه وهو نفسه اللي يقوله كثير من من يعني تسمع الدعوة أن يحاول أن يبرر القضية لتكون القضية في أي أرض وبالتالي لو إني مثلا الإسرائيل بحثتنا عن أرض ثانية ولم تبحث طبعا يعني لو فرضنا أو لجأنا إلى أي معاهدة السن الأرض متاع حلقتنا في القضية ولم يعرض لآيات الأولاء والبراء معنى في القرآن حتى نقف عنده وحتى نتربى عليه قد كانت لكم أسواة الحسنة في إبراهيم والنزيلة أمنوا معك إذ قالوا القومين إِنَّ منكم مِنْكُمْ وَمِنْ مَتَعْبُدُونَ مِنْدُونَ مِنْدُونَ إِلَهِ ك وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنون به هذا هذه عن من الجهاد هذه الغاية من الجهاد لكن الجهاد مع التشويق إلى يوم الصلاة لا ينقص أحد لو ضوابطه ولو شروطه ولو أحوار وهذا كله أيضا خود من هذى صفعة أعر المجنيين إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر والصحابة وراعب وبعد ذلك في أوقات وضع فيها السلاح وعاهد وصالح وفي أوقات رفع فيها السلاح وقاتل وحارب وفي أوقات سكت وأصر بالدعوة وفي أوقات في أوقات لنأخذنا نصوص الجهاد فنصف الأمة كلها بالتقراجة ايه الدعاء لعدلنا نفس لنا, لنا الغطر البيضة يقول للناس قال الله يا رجل بقى خلاص عايزين نطلع نجاهل نعمل نسوي عدل تعليم الناس خلاص كتب الصفرة البالي وبس طيب وانت جاهدت بيه بسيفة وسنانك فين ورينك فين سيفة وسنانك عشان نطلع عورانك اي ارض فتحتها نحن نطلع فين الارض فتحتها فين في انما الارض اللي فتحت لها الاعداء بفعلك وتهولك فتحت اراضي لا حصر لها الاعداء بيدوروا عليك عاوزين ناس مظلومين انضرب واعلوم عمرتين ويدوروا عليك ولا انضرب لهم مش عارف ايه ويدوروا عليك مسافين اللي مده يا سلام اتفجر فيهم ونقط منهم ناس أبرياء زعلان ليه لما, بي... لما يدكوا مدارس ذكر مدارس في الأطفال عصافير عفضير قددك لكن تروح جهاز لازم أنا أرئي اعضاء الله لازم القنبله ديته وأن الحزام المازل ده له وعشرين ثلاثين واحد من عشان يحسوا أو يحسوا حسوا لهذا ذكر مدارس ذكر ذكوها ايه بس الصغر ده بتهوري كأنفر ايه ألا موسع على الرسول صفلت ما موسع على الرسول أرض إيه؟, أرض ايه أرض ايه طرد من ارض هو أول الأرض الارض خرش هشي مين يملك ترزه طرد طرد ولا حد مالك. ولا حد ترد وراح يعرض مصر قال الله عايزان ترد ما قالش نابلها. وطني ترابي واخذ التراب يقبله والكاميرا فيها ويقبله كانش يشوفوا الكاميرات ولا يشوفوا الاعلان مسائل ضوابة شرعية امتى من جاهد امتى من جاهدش امتى ننفع السلاح امتى ننفع اللسان امتى ننفع والسلاح بضوض فاحنا للكلام الكلام ذريء إحنا معصوص الجهاز دائما عواطفنا الجيدة والعلماء وبالعلماء هذول هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام من أعلى الناس الشخصية في الجهاز يعني ما فيش مثل حد بقى نسمع ممتاز جديد كان سام كاري بتاع بانج ولا بتاع كذا وفاي جليد ذا وعند السيف لن تكون أعظم شوقا الجهاز من رجل عالم صرب ثلاثين أربعين سنة عن عين لا أفكر أبداً لكن هذا العالم الناصح الذي ينفح حمتك ويعبد بأيدي إلى بر الأمان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أسرة عذة في ذات الله وأنا يملك لأنه دشرة بالجنة بس صبر صبر أنا يأكل فإذا ما أعيدكم الجنة صبر ما خدش النبي قال لا، ده دول يعذبهم من أجل أنا أنا الذي دلالكم على هذا الطريق أسيبهم ليه نحرجون لحوركم ما قال ان نجد سفر الناس فلازم نفهم فاصبر على ما يقولونه وهجروا رجلا يقولون جميلا فسر يا اخي فسر اذن الذين يقاتلون لأنهم الظلم فسر يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليه فسر والله لا يدعونني إلى خطه يعظمون فيها بيت الله الى جبتور فسر على ما نقبل الدنيا في ديننا إن الله مصري وإننا رسول الله يقول الله لمصري فتر ارجع يا أبا جندل يا رسول الله إلى الكفر إلى المشركين يا رسول الله أرجع أرجع أرجع إيه ده أنا جاي مقيد منهم أرجع إذن ارجع لعل الله ليجعلك مخرجاً ومن معك يرجع جندل تكثر يا أخي تقبلها والله لو لم يقل الرسول رسوله وأنت تتحاشى إلا اكتصف الرسول بخذلات ولا لو هذه فتوى يصدرها أمثالنا لقامت الدنيا ومقاحة لقامة اتبع كلام دي مش لأ يا جماعة المسلمين مثلا حجر مثلا مثلا يعني ولا جماعة خلصين اتصال ارجع ايه يا رجاله ولا ابو بصير، ولا غير هؤلاء هذه مراحل لا بد ان يضبط فيه بها الجهاد فالجهاد لا بد له من علم وبينه ولا بد له من وصول وضوابط طبعا للاسف الشئ في غيبة حتى علينا نحن طلاب العلم السلفيين الذين يدرسون العلم ليه لان المعاني اللي حلمنا معاني لم تضرس لم تضرس معاني خايفين نقولها اصلا نقولها بعد أن الناس تحبنا و... تبقى تمام التمام الناس تتفرق فينا اقوالا واقوالا اه بطلع بقى من الجماعه منهم هم فخد بالك الجماعه اللي هم يبي ما يعرفوا الخبايا ويعملوا اسره علشان كده مش عارفين وديل علمك هذه المعاني هواء في القضايا أو في قضايا أخرى من الإيمان والكفر وغير ذلك هي دي الق هي دي القواعد ونحن لما نضرب الثام السلفي في هذه القضايا، دي واحد يتحك عليه. ونجعل المفسد مجاهد ونجعل المصلح متخاذلا. ما هذا قلب لمعاد العالم ده لا منه، ولا تروح لا دا يا رجل ده سلطه ده من اللي يمشل موه العالم اللي تدخلوا منه تاخد منه الأسد في إعلان الأسد هو العالم اللي يموش اللي هو بقى يجاد يطلع ويعملوا سواء ده العالم الأسد أسد السنة هو ده لكن اللي يتقرر معاية الثلاثية لا ده من القاعدين ده من المتخزرين ده من علماء السلطة ده الحمر السلطان دي عملاء ده تبع عم الدولة الحاجات دي كلها تتقل. كونها تبقى إنما البطل بيموتش بتأخده بتأخده في ليل أومة ليل ده اللي هو إطلع اعمل سوي كده هو ده اللي جاهز يسبيه لله للأسف الشديد القالة بتنين معانك ليه؟ لن نحن السباقيون ما رضرنا دين معانك ما بنزلوش نتكال حد يقدر رفت من هذا التفجيل أو هذا القتل من الناشط حرام حد يقدر يقول ازال اخواننا دول ايوه حرام اخواننا دول اللي بينتحروا بانفسهم وبيعملوا و, و... و... ولهذا الحسين دايما يقول لك ده قتل نفس بقى قتل النفس الذي فيه فيه, فيه ملل من الحياة وسأمها وكذا زي اللي يروح عاوز الجنة سماله نسميه انتحارا انما نسميه قتل نفس هو قتل نفس. واحد في نفسه يبقى قتل في اه قتل النفس يجهل ولا يجهل لا عايزين عواطف عايزين عواطف عايزين قلع قلع لكن مين مين اللي أجهر بهذا حتى عندنا استحياء اذا نطلع فتاوى العلماء الكبار زي الشيخ جماز ولا الشيخ ابن عثيمين في هذا ان انا مع الموجة فتغيب هذه المعاني ولا لا تغيب هذه المعاني للاسف هذه لهال تعيش غربة حتى في وسط اخوان السلفيين تعالى تعيش في غربه أو ما تقول الكلام اول ما تقول الكلام دهوت هيتحضر من المحاضرات اذا كان مثلا في إخوة ولا ادي ناس دي المسافرين معاك على المحاضره اللي بتاع وخصوصا دي شات قبل الخطبه أو قبل المحاضره باذن الله تبقى ما تنسهاش كل سنه مرة مره بعدها ان شاء الله اللي بتفصل عليك بيدني لا يفصل عليك لان دي بخربط كل الدنيا وبيلف كل الايه المواضيع واقعد انت بتتكلم كانك بتتكلم في بين قول تشعر بشبة الغربة في ذلك دي يا أخوان طرق وكلام العلماء طرق كلام بقى يجي اليوم اللي احنا نفتح القرر المعاني الثلاثية دية او لاخاف نتقرر المعاني الثلاثية ومعنى فتاو العلماء السباق ولهذا انا اقول سبحان الله يعني قلّا بسبب قلة تقرر هذه الامور وخوفنا من احنا ننشر هذه المعاني الثلاثية استصرى مثل هذا الفكر هم لا يستحون هم لا يتحول. وتجد هذا الجهاد الاكبر وانت شوف على يعني الجوالات والمحمول هذا في وقت بنقصد صور لبعض لبعضنا من الجهاد وكذا وكنا تنقلها وشخصيات كلنا نعتبرها من القاده لكن ما سمعناش كلام اهل العلم فيه ولا سمعنا كلام أهل العلم في مثل هذي الأحوال وإذا لما نسترشد بعلماءنا الكبار اللي هما لما تقولوا لا عوائق ثقافية لا نسترشد بالعلماء ماتس نسترشدهم وإذا التحير الأثر في شد كل برود لا ممكن نقول أصل دول لهم واقع وإحنا من واقع أو نقول أصل العلماء دول يعني بيروح مصر هما عارفين الكلام ده جهات ثقيلة بس مش هيجونوا يقولوا كده. أختي مصايد في عبارات مين لالك تكلمني مين لالك تكلمني مين لالك النوم يعتبر ذي عبارات هم من خذول الأمة لأن الأمة تجني استماع من جرائ هذا التهور على مستوى جميع أفراد يا شيخ شوف السجون وكان من النساء العبيفات المسلمات ويقطع يمشي على وسائل وسائل لا. لقد بكرة بطنه. ومش عارف ايه وملئه احشاء بالدم لا يخف ليه ليه بكرة البطوله ملئه احشاء بالدم ليه عشان قلت لك الممر جاهزه نفسي على راتبك وخدي مصدقتك وخدي الخنجر وخد كما تذكرين نسيبه بنت كاع لما تذكرين انت لو قلت قدمي يا مرات المصري اجلك يلا قدمي قدمي ابنها في الى النار تقدم ابنها فين عمار ابن ياسد على الكفر ويسرع ويذكر بالله وإن عادوك فعوض إلا من نفير القبول ومسيح في حاجة في حاجة يابن ضعف القرآن والسبعات الآن خطات الله عليكم هو وقالوا وديته هو, هو نفس المطابقه السنه العمليه اللي احنا نقولها هذه عايزين فتوى لاعاده معطلة نشرها الفلسطينيون او غيرها تدل على جواز هذا انتم مطالعون اكثر مني وانا بشوفه اكثر مني كثير لو حد عند اخوان فتوى لاحد العلم الكبار المعروفين السلفيين المعتبرين تمسك بها هؤلاء حتى تعتبر شورها عندهم. لكن سمعتم؟ يعني مثلًا في تور الشيخ مثلا ابن باس ابن عثيمين، الشيخ فوزان، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني. مش دون الفطاحل؟ ما هو دول دوع. ما هو دول عصرنا؟ دول, دول ابن شهاب عصرنا، والمشاهير عصرنا، وعطاء عصرنا، ومالك عصرنا. موضوع رجال يؤيد الدعوة الحق كل عصر حسبك بس المصطير، حسبك هذه النص. يمعيد من الجهاد له ضوابطه وله شروطه وله أصوله التي لا ينبغي نتركها ونعيش في الحماس الفارغ والعواطف التي تضر أكثر مما تنفع ليه عمار ما أوجد الحياة خلاص رخص رخص ترخص لي عمار مراشي مراحل عشان اللي يستسلم من القير الله على كل هذه المراحل تمشي في الامه الى ان يرث الله الارض وامراها مش دي مراحل بس فعاد النبي يقول لك دي الخمر كده مره بمراحل اللي ما يقدرش ان هو نقول له واحد اشرب بس ما تجيش وانت, وإنت رايح ما دي تحريم وتحليل انما مراحل احكام وترتبها على اسباب ما تعيش دي نقودها بنفس واقعها دي مراتب استضعاف مطلق لنتكلم والاسلاح استضعاف ممكن نتكلم بيه مش مشكله نتكلم استضعاف ممكن ندفع ماشي بعد ذلك قوة ممكن نطالب العدو في ارضهم فحي على الجهاد فالجهاد ذروه اسلام الاسلام من أعظم الاعمال ومن أعظم القرى الى الله تبارك وتعالى لكن بعلم ومصير نعم كل بلع أدرى في الدفع وكذا لكن في أشياء ما تقضع ووقع ذي قتل النفس لكن كل بلد الأدرى بوقعة من جهة إيه؟ إيه يتصالح ولا يتصالح شيء يدفع ولا يدفع شيء ذي بس إحنا القلوب القاعدة غرضه هم على أساسه يمشوا عليه نقوله لأ أنا أضرب واقعك ثم يورد بلده ونقول أنت كده معذور لأنك أنت أضرب واقعك زي حرب العصابات. أكيد بالك يطلع عمل لي مثلاً عصابة ولا بتاع أو يقتلنا واحد واحدين ثلاثة أربعة عشرين لكن يضرب بالقناة العرقودية واستوريخ عبر القرار ومبسوط هو من اللي من الفرعتين الفرقة حلوة لكن تم... اه انت اضرب واقعك قعدة. انت اضرب واقعك ان كان ان كنت مصطبعا انك اقع على الموجهة ايه جاء المعاهد الى المعادات الى كم لكنت لك قوي لا لا تجاء للمصلاح ايه اتفع عدوك اتعين عليك الدفع هذا عليك الدفع نعم انما قتل نفس واقع قتل نفس هذا محرم تحريما قطعيا في واقع اختلف لا يجوز قتل النفس في موضع ويجوز في موضع أبدا من كان عنده نص واحد نص واحد في جواز قتل النفس تحت أي سجل أسباب يأتي به ويقض عشر سنين في قتل النفس قض عشر سنين حسين مسألة نص واحد في جواز قتل النفس إيدك كده صدر نص ابني إيدك تفحب الفباء تفحب البتاع تقوم راح فيها مقص وحي بس بقبل نفسه فلنشه والله انخي ماشت العدو والله ده الغلام بتاع مش عارف ايه والله ده بنقول قتل المس المعصومة لاني نفسها قطعي عاوز تطلع نام الله بقطع برض مش بظنه بقطعي ولا تقتلوا انفسكم لا يحجنه ده المريم مسلم الا بيحدى ثلاثة اطلع لنصر القطع هذا بقطعي هسا اخي مثل بقى التربسات تقابل الناس وكذا وبراء جمالك وحدث نفسه مش عارف ايه والنهواس في العادي ونحجر زاكر في فتح البال انه مش عارف ان اخلاسه ده انغالب على كل الكلام ده مش في موضوعنا ليه؟ بلان اللي ينغمس قد يقتل وقد لا يقتل ينغمس ليقتل ولا ينغمس ليقتل طيب بس خلاص ايه كنتين دول احنا بنقول ليقتل إنتا تقتل إنما ينغمس ليقتل الله يعينك خذ رشاشك خذ كده وانغمس لتقتل فهي خذلت فأنت شيء إيه كانت ففي فرق ينغمس ليقتل وفي فرق يقتل انت عارف لكن إنت رايش إذا وما تحولك فإنتا تقتل لفتك دليله إيه دليله إيه ده الشريعة جائز في حفظ الناس. حتى نفسك تقدم من أجل دينك يعني إذا قلت على الكفر ولا تكتب فإننا نقول قدم نفسك لو أردت قدم نفسك وتقع في الكفر ما من قال أن قلبك مطمئن بالإيمان إيش إيش روص. رخص الله عز وجل فهنا عزين بعد عن نفسك وبعدين دمتهاي الأمبة مسائل الامه قضيه خطيره مسائل الأمة دي ما لبسناهاش على ايه على انتشيهات ونعالم محاكمات ما لبسناهاش على, على متشابهات انما واقع اي بلد صح في مساله الدفع الصلح كذا نقول ماشي هذا يرجع احنا مش اضرب واقع نصي ولا اضرب واقع هذا مثلا لكن بندون بعض القاعدة العامة العامه ما نقولش يدخل يقول الهواء الهواء في ذلك في القاعدة العامه انت ما انتش قادر ما تجيش بنصوص بقى دفل ايه وجوب الدفع وجوب الدفع وتعضوا انت مصطبع لما تخلص على معه من الطائفة المؤمنة لا, لا. الايه ايه أيوه طبعا لو انت ما تنغمس هذا بيكون بوليه امر هذا المنظف ودفع منظر حرب العصابات من لا يعرفها حرب العصابات لا يعرفها الإسلام إنما لو, لو وليت أمر رأى أن يكفع سمع منظر رأى من الصالح مش رأى من الصالح لأننا نقول له بقى لا دلتا والعدو أنت بقيت عدو لنا نروح إحنا ونوع بطحن فضع الحكم بطحن فينا وإحنا بطحن فيه والعدل بتفرج لما خلص على بعض هو قاعد في البالك لا العصابات تعرف فقال أخيره ده الكلام بنسمعه وبيجي على كده وقال قصة أبو بصير قصة أبو ما يحارب بحصاباتها وما سمعوش النبي نقول له هم كانت حكم النبي النبي رضي من المشركين بموجب عقد وعهد كساق حكم النبي صاصلة ومحكم النبي ومشاق حكم النبي هم لا عن المشركين هم بقى حكم بينهم المشركين رأوا كذا وقعدوا في الصحراء هدودوا المشاكين لابدوا من بعض نحن نتكلم عن ولي الأمر اللي أنت منذب لأن تكونك الشرواء لأنه لو قال الرسول زي عمر متى رجاله عنه لو قال لا يا رسول الله أنا مش وفع كده ده. يعني حق ما كده الريجندل من عمر لا على ما نقبل بيناك بيناك انت شاهد باب الرسول أنا صراحة مش هتحمل وأموكذ الجماعة لمعاه نفس الحماد وراح نقول آبو ورسول فاكر نقول آبو لكن لم يحصل كله قضع لحكمه في رسولة إلا ما أبو بصير وإلا هذا ما كانش في دولة الإسلام إنما لا النبي نعم النبي أرجعه معه الموضوع لأخذ المجردين موضوع أمة لكن أنا بطول نفس النعلم أن تقرير هذا يقلل، أن تقرير هذا يعني يقلل الآسف الشديد، وأن اللي بيتكلم هذا الكلام بالتهكم كغير من الكلام، إنما الكلام بالكلام شبه لك، لكن هذا الكلام لا، إنه يختف قبل يختف، هيك لزبأ هو يختف هو قدر هيك ما بكنش عامة في جرائة، عايزين نفسر الآية بدون تفجير. هو تقفل هيقفل بها ازاي ده قاعدة اعتقد ثم استدلل تأخذ لان مثلا هنفترض ناد القراءة فكذا فبنفى تسيب قراءة, قراءة. هتاخذ بالقراءة وتصيب عشر قراءات اشمع له ما عايزين نفهم بقى ما عايزين نستدلل ما يجي واحد يستدل يستدل ويرد اذا انت استدلالك لا يصح مثلا يعني لا يصح الى بقراءة فيقتلون ويقتلون تب هل خراشت قراءة فيقتلون ويقتلون لا هو عايز يجنوه الطابيره كده عشان تبقى اه صح ماشي فده ما بدا اصلا باطل هو اعتقد بيمدور فانا اني مره في قراءه مر في موقف مثلا لاحد من افراد الامه من السلفيين مثلا مره مثلا في حي اسمه الشبه مره فكده يوم يجمع دا ويبقى وهو عارف المحكمات اللي قدامه فيقتلون ويقتلون هو إذا قتل يقتل فين؟ هيقتل فين؟ بالنظر من الاعتبار العام إن منهم من يقتل ومنهم من يقتل إنما الشخص نفسه هيقتل هي ويقتل تيجي ازاي انما باعتبار في اعتبار العام من المؤمنين يقتل جهاج من يقتل ومنهم من يقتل دي ماشي دي سياسة, سياسة هم يرونها إذا رأوا هذا مجيش اشكال إذا رأوا هذا هذه السياسة إحنا ما ندخلش فيها هي سياسة القائد في محله في مكانه إذا رأى إذا رأى يعني ولا جنا من وجدنا كده ماذا كيف وضحنا فانا تقولوا الله وما يولي من ويجند بوراهو وبعدين يجي السكين إلا بتحريض من القتال يوم في حاجة لا لا فقط باء بفضل الله الله يبقى ممكن تحصل مصلحة الحلف أسيب مكانه الفرصة أخذوها هذه سياسة الحربية ليس كم مشكلة بس المهم سبق القعدة العامة وهي قعدة القوة عن مواجهة أو الاستضعار فينبغي يكون القائد ناطح اللي مش يكون أنصح من النبي ولا أنصح من أئمة الإسترع على مر العصوم العلماء ما جمعوش نفسهم لما راحت إلى أندلس والسلبة إلى لنا ما جمعوش نفسهم وأجمعوا بوجوب الجهاد على المؤمنين حتى يرجع إلى أندلس ومعنين أندلس لا يوجد مثلا لتين تحت الحكم الإسلامي ولا شهرين ده نص عمر الإسلام أكتر من نص عمر الإسلام الآن أكتر من نص عمر الإسلام لأندابس دي معاني الثاني دي بات الثاني ما كنت عن أندابس دي بات لأنه عندنا مش القضية لأندابس ويا القضية فلسطيني عندنا مش الارض كلها جميع الأرض نحن نطالبون أن نجاهد لنعدد الناس ان رب العالمين سبحانه وتعالى لكن عندنا القوة نقوم بهذا عندنا نقوه نقوم بهذا الأرض الارض كلها بتاعتنا احنا لما فتح المذ فتحنا اسبانيا لكن الملج بتاعتنا عايزين كل هذا عاوزينه ولو بقي شبر واحد لم يدخل الاسلام وعندنا قوه انا طالب امله فإذا بهذا السبب سيستوي لنا جميع المردان لكن البال الذي أعيشه فيها قد تأخذ حكماً خاصاً وهو الدفع آه فيش اشكال إذا رأى ولي الأمر ذلك تطلع من هنا لهم نقول لك ولي الأمر بس ولي الأمر شيخ بيعها بيعها وشو بيعها أهول من أنت تحضم معاك فتستلب بعد الدنيا وش بيع وماشي خلاص انت ارجو انت مصالح نفاسة ولو انك قمت هل هو مش ميباع فيتوجه اليك انت والجهاد انما عليه عليك هل الجهاد وسيلة ولا غالية سؤال وسيلة ان احنا لاقي حفظ ارض ونصلى عليها ونعبد ربنا عليه فإذا أنا أمت بهذه الحركة أو الحركات والعمليات فكان من شأنها إلا أنا مش لا إشكة أصلي ولا أدعو فيه كن ولم كنفونه للناس اتقوا الله يبقى أنا صادمت صادمت غرب جدر لا. والجهاد إنه مشهور مشروع التعبيد لبنفس رب العالمي سبحانه وتعالى خلاص لا. ومع ذلك ان المحبوب لا يموت العاقل الا بمحبوب اعلى منه ناصر تبارك وتعالى ان من سبيله او في سبيل الله ان يكون الله يا بني وكيمه ظاهر ذلك ان الله عظيم لانه لم يفقه الحياه المحبوبه بل حصر وتحسبون الشهداء احياء عند ربهم يصبون السحين بما نافعهم الله من حق ويستبشرون للذين لم يلحقوا فيهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون من الله محظ ولو ان الله لا يضيع المؤمنين الاعظم من اهل حياه متضمنه من في من الله العالية. وتمتعهم برزقه البلديه من المقبولات والمشروبات التي لديهم الرزق المخيف وهو الفرح والاستبشار وجواز كل قوه وفقه وهذه حياه وسطيه اكثر من الحياه كلها فقد اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ارواح الشهداء الى جواه الطيور من قصر الكتاب وانهار وتأكل من ثمانينا الأولئي للغنابير وفي هذا الهدايا لأعطى الحدث عن الجنال في سبيل الله ملازمة الصور عليه فلو شعر عباده بما يجب في سبيل الثاني من الثواني الذي يتخلط عنه واحد ولكن عدم حدثنا للنشي الثاني هو الذي نصبر العزابي فذاه ذلك الله. لما يكون كفلك الله تعالى أن اشتار المؤمنين من نفسهم وأنظر يومهم لأن ملاب الجنة يقاتلون في سبيل الله فلقوا تيون ويقوزلون فضلوا كيف المساك ألف مسك نفسا في سبيل الله يكون من يكون في الجانب هذا العظيم ولهذا لا يتمنى الشهداء على ما أعلمه من دوار الله ونصد جزائه إذن أن الدنيا حتى ينتهي في سبيله برضاً بعد برضاً وإذن أن يدير على نعيم برضاً في كما تكافرت بذلك النصوص نعم لكم بشيء من الصوت الصوت من والمراقي والاشواقي الذين إذا هم بهم قالوا الله عليهم صلاه من الله وحده وهؤلاء هم المفلون الله تعالى انه لا بد ان يبعث احياءهم في يا أدريه من الكامل والجادع من الصابر وعنه لذنته تعالى في, في أجاله لأنه فضواته ومستمضتها الايمان الإيمان ويحسن معها محسن الذي هو الغذان الله تفضي نتيز ألم من هذه الشر هذه فائدة بالنحن لا لكن هذا ماد من الإيمان و أرشدني عن فما كان الله في كل من هذا المؤمنين فاقوى من هذه الايه كانوا سيجعلوا بشيء من الخوف من الاعلام والذكور ليس بشيء يسير من لانه لو كانوا بالخوف نفسه او الله المحله محف لا سفه ونقص من الاموال وهذا يشمل جميع نقص الملتين الاموال من جوائح امراض والرياح واخذ القولمه في من العلوم والورقه والنقرا وليس يوجد ذلك إذا احدى مثل الاولاد والاوراق والاصحاب وفي الانواع الاقرار من اجاب العبد او بدل ما يحبه والثمرات اي الحبوب والكمال النفسي كلها والخطب والصمم بفضل أو او حق او ايات سماويه من جراه واحده فهذه الامور لا بد ان تقع بحسن علم القتيل وامضى بها فوقعت كما امر الله فاذا وقع انقسم الناس نصفين جاذبيهما وصابرين فالجاذب حفظت له المسلمتان فخواج المحبوب وهو وجود هذه ما هو اعظم منها وهو البشر في انتثار بيقول خصوصاً يعني لو جزعت هل سارج الشيء ما شيء. عليك صارتها المصيبة وثوته الأسي. ولهذا هذا ما لك حل إلا الصبر. لكن يصبر بترقى أجن. حتى يهدي الله هو قلت. واما من وفقه الله من صدر وجود نفسه في مصادرها عن تصحص قولا وكلا واحتسب جوانا لله وعلم ان ما يدركه من الاجر الصدري اعظم من المصيبه التي حضرت بل المصيبه يكون في حق يعني الاصوات طريقا لحصول كان هو له والاوزع منها فقد اثبت الله أن فتن حلاوة أجرها مرارة قصه، لما مر قطعه أصبح وحده. قال لما قال أن فتن حلاوة أجرها مرارة قصه. فلو الإنسان طبق للقابض كل شيء حلاوة الأجر بصبرك على موت ولدك مع شدته ينساها. ما إلّا أن أي شيء. ما وبشر الصابري. فليات عَلَى تعالى وخشن الصابرين اي بشروا بانهم يوفون جواب غير الناس الصابرون هم الذين تاتوا بالبشارات العظيمه والمنحه الجزيره ثم وصفهم بقوله الذين اذا اصابتهم مصيبه وهي كل ما يؤلمه القلب ولو مما تقدم بهم قالوا انا لله كي لله الله أكبر هذا معالي هذا معالي قولي إنا لله أي معلقون له سبحانه وتعالى المدبرون نحت أمري إنا لله ما نخلص عن ملك تصريح وتدبيره سبحانه وتعالى فليس لنا إلا الربا وأمن فرض أن يدبر الله عز وجل أمرك أو أن الذي يصرف أمرك والله إحياء مات نقص أموال جوع كذا أما ترضى أما ترضى بهذا إنا لله في كل شيء في كل شيء لو حققها الإنسان إنا لله فعلا وقولا ان لله يستمر أمرا ونهيا إنا لله عز جل ولاء ومراء إنا لله سبحانه وتعالى عطاء ومنعا فلا تنظر إلا بمنظور الواحد وما يرضي الرب سبحانه وتعالى هذا الذي تنظر به فقط وتعيش له عز وجل وتكون قاعده في تصرفاتك في حياتك كلها قائمة قائمة على إن لله إن لله فأنتش كده مخلوق يعني عبث وسود لا أنت لربك خلقا وأنت لربك عز وجل حكما شرعيا مكلف أنت به وأنت لربك مرجعا ومآبا يحاسبك فحسبتم بأننا خلقناكم عبثا ونكم لينا لا ترجعون فاتعلو فإن لله يا سلام لو الإنسان تظبط هذه يعني مش الله بس خلقنا خلاص إنه خلق فرق ما رب ربنا على جل خلق وتدين وتصريف تشريع حكم إرادة قصد كل شيء يحكمه بهذا الضغط انا لله وانا اليه راجعون انا اليه عمل عملك لميل قولك هذا الميل دعوتك هذه الميل علمك هذا الميل كل حاجه ميل لميل لله اذا خرجت عن هذا فيها من فوق فان اقوالا ياتون باعمال كامثال الجبال لكن القناه كله صراط ما أنا اقيم ابدا ولا وزن أي كان نعم اذا استغلى بشيء مثلنا فقد الله احب الراحمين من ممالكه واموالهم فتعرض عليه اذا من كفايه ربوبيات العبد بانه هو عباشره من المالك الحكيم الذي من نفسه يقول له ذلك الضلوع على الله له على تقديرهم لما هو خير لعبده واذا بذلك ما شاء الله نبلغ قوله لله تبارك الذي وجههم من عاد ثم جاز كل عاد تعمل فصبرنا ورصدنا ولجنا ووصلنا فكان وانجنا وتصرفنا لم ينقصنا الا سقوط الروم العظيم فدمر العدو وراجع اشفقوا هذا الكلام الصالح اولئك الموصوفون بالصبر عليهم صلوات من ربهم اي كلام وتكوين امتحانهم ورحمه ومن رحمته اياهم انوار بالصبر الذي ينالون به كمال الاجر واولئك هم الذين الذي الحق وهو حذاء الموت علموهم بانهم بالله وانهم اليه راجعون فالمهتد هو الراشد الذي علم الحق وعمل به هذا هو المهتد قال صلى الله عليه وسلم يعيش بعد فصارح كلافا كثيرا فعليكم بسئلة وصلنا الخلفاء وصلنا المهديين الحق به هذا المهدي نعم ودل المدني الآية على أن المدني من يصل في له إسلام جمع وحق له الجمع من الظالم ودعوه في الضرائب فما أعبد الزرائب بين الفريقين وما أقل الأعبد الصادرين عناها فقد على قصرين النفوس على قصرين صندوق قرينها لتفكفة ونسخل وضع وبيان ما تطلقه فيه إذا رقع مرور الصادش وبيان ما يعلم عن ولا مصادر من الأسر ويعلم حال غير الصادش ويصدق حال الصادش وأن هذا الاقتلاف بإمتحاب سنة الله تدخل خلاله ولم تجد سنة الله جديدة وبيان انواع المصارف لا. كل هذا بمنطه هذه الآية وذلك يعني واقع المصائب على النفس فوجود مثل هذه الآيات والهدايات في القرآن تجعل الإنسان يصدر لما يعين هذا الأجل وهذا السبب للصابرين هذا أكبر محفز للإنسان أن يصدر إذا فقدت ولدك فقدت مالك فقدت زوجتك فقدت شيئا غاليا عليك فذكرت قول الله سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجراهم بغير حساب على الطاعه عن المعصية كل هذا